الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وحلما وقهر كل مخلوق عزة وحكما أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره يا رب يا الله أسات ولم احسن وجيتك تائبا وأنا لعبد عن مواليه يهربوا يؤمل غفراناً فإن خاب ظنه فما أحد منه على الأرض يا الله هو المستعان المستغاث المبتغى المرتجى إليه الملتجى وعليه التكلان إن الأمور لها رب يدبرها فما قضى الرب ساقته المقاديره سبحانه ملكا على العرش استوى وحوى جميع الملك والسلطان أشهد أن محمد رسول الله نبي مرسل صادق أمين الله أكبر إذا عيت فصاحته وحسن أخلاقه العرب والعجم حن جدع إليه وهو جماد فعجيب أن تجمد الأحياء المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت بل أنت اليد البيضاء أخوك عيسى دعا ميت فقام له وأنت أحييت اجيالا من الرمم صلى الله وسلم وبارك عليه أما بعد أيها المسلمون إن النصوص الشرعية بد أن تفهم فهما صحيحا مبنيا على القواعد الشرعية ولذا فإن المسلم إذا أراد فهم آية من كتاب الله عليه يرجع إلى التفاسير المعتبره الموثوقة وإذا أراد أن يفهم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله فليرجع إلى شروح الاحاديث الموثوقه الموثقة الدقيقة والإنسان إن لم يفهم النص الشرعي كما فهمه العلماء فإنه يأتي بالعجائب وقد انتشرت في عصرنا هذا مفاهيم غريبة وخاطئة وتصورات فاسدة ليست في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله إنما هي أفهام يتناقلها الناس، بل قد تكون ضد الشريعة، مثل ما يستدل بعضهم على جواز خروج المرأة متبرجة، على جواز خروج المراه متبرجه ومتعطرة ومتكشفة أمام الناس وسافرة، يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. وهذه من نكت بلا شك من نكت الاستدلال لا أقصد الحديث الحديث على العين والرأس وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الاستدلال به ليس بصحيح والصحيح أن هذا الحديث فيه الحث على التجمل للرجل والمرأة لكن كما أراد الله وقال بعض اهل العلم سوء الفهم آفه لا بد من حسن التعلم وحسن الفهم والتطبيق الصحيح للنصوص الشرعيه لالا تكون سببا للتلاعب فكل منا له عقل وله فهم وادراك لكن هذه العقول والافهام والادراكات والتصورات انما هي تابعه للشرع وليس الشرع تابعا لها ايها الناس إن قضية التصورات والمفاهيم من أهم الأمور التي على المسلمين ان يتفقه فيها <تصفيق> التي على المسلمين أن يتفقه فيها ويتعلمها ومما يدل على أهمية الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصحح بعض المفاهيم الخاطئة عند الناس فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس ذات مرة أتدرون من المفلس؟ قال المفلس يا رسول الله من لا درهم له ولا دينار قال المفلس الذي يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وقال لهم مرة ليس الشديد بالسرعة يعني ليس الشديد الذي يصرع الناس ويخيفهم عند الخصومات إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ومما يدل على أهمية هذا الموضوع أن الدين قول وعمل واعتقاد فقد يتصور المسلم تصورا خاطئا في قضية ما ويعترتب عليها العمل أو أن يقول بها أو يعتقدها أو يعتقد ما دلت عليه وهي قد بنيت على باطل وما بني على باطل فهو باطل ومما يدل على أهمية الموضوع وهو تصحيح الأفهام عند المسلمين أن المعاني الصحيحة والأفهام السليمة قد تغيب عن المجتمع إذا انتشرت مثل هذه الأغلوطات والمفاهيم المنعكسة والإنسان قد تتغير عنده بعض هذه الأمور قد تتغير عنده بعض الأمور لكن لا تتغير مثل هذه المفاهيم إلا بعد توجيه وتنبيه ومما يدل على أهمية الموضوع أن الخوارج والتكفيريين الذين يكفرون المسلمين على سبيل المثال نزلوا النصوص التي في الشريعة التي هي على الكفار الأصليين والمرتدين نزلوها على المسلمين بسبب أفهامهم الباطلة فضلوا واضلوا وسفكوا الدماء بل خرجوا على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوهم بسبب الفهم الخاطئ والتصورات الباطلة لماذا تحصل هذه المفاهيم الخاطئة في الأمور العقدية والاجتماعية والفقهية أسباب كثيرة منها الجهل والجهل باب واسع وقلة من ينبه من أهل العلم وقلة التعليم وعدم السؤال عن الأمور الشرعية أو قلة السؤال وتقليد الناس بعضهم بعضا وسماع عبارات ومقالات يظن البعض أنها من كتاب الله مثل قد جعلنا لكل شيء سببا هذه مقالة أو مقالة أو كلمة يظنها البعض أنها آية من كتاب الله وكذلك كفى الله المؤمنين شر القتال زيادة شر هذه دخلوها وهي شر بلا شك دخلوها في كتاب الله أو ادخلوها في كتاب الله هذه أمثلة سيرة سريعه مما يدل على جهل بعض المسلمين حتى في كتاب الله ومما يدل على الجهل البعض حتى من أصحاب وسائل الإعلام والمثقفين أن أحدا الأشخاص المرموقين ثقافيا قال له المقدم في البرنامج أو المقدمة ما هي الحكمة التي تجعلها نصب عينيك فقال لهم أو قال في الجواب اعمل ما شئت فإنك مجزي به أو اعمل لآخرتك كانك تموت غدا وعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا فقال المقدم صدق الله العظيم يظن أنها آية من كتاب الله فمن باب أولى أن تكون بعض المسائل أو أفهام خاطئة في الآيات وفي الحديث وفي فهم كلام العلماء فتقليد الناس بعضهم بعضا يجعل هذه الأمور تنتشر مثل من كان عليه الصلوات صلوات فائته. يريد يقضيها البعض من الناس يقضي الظهر مع الظهر والعصر مع العصر والمغرب مع المغرب والعشاء كذلك وهذا لم يقل به أحد من اهل العلم وليس له أصل وهذا أمر منتشر بين العوام وهذه أمثلة إليكم بعض الأمثلة وإلا فالموضوع متشعب وطويل يظن البعض أن السجود للتلاوة عند كل آية سجدة كل آية فيها لفظه السجود أو اسجد أو فسجد الملائكة لو ركع الإيمان بعدها البعض قد يسجد من المصلين ومنها بعض الأئمة أئمة المساجد لا يكبر إذا نزل لسجود التلاوة ولا يكبر إذا رفع من سجود التلاوة باعتبار أن سجدة التلاوة سنة وهذا صحيح قول اهل للعلم أن سجود التلاوة سنة لكن النزول إلى هذا السجود أو التلفظ من الإمام لاجل السجود واجب ولا يستطيع المصلي أن يتابع الإمام إلا بالجهر واللفظ فلا يتم الواجب إلا به فهو واجب فدل على أن التكبير لسجود التلاوة أنه واجب أن يتلفظ به الإمام وأن ينطق به وأن يجهر به ومن ذلك قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يظن بعض الصوفية بل ينزلون هذه الآية على مرادهم وهو أن المراد بأهل الذكر هم من يكثروا من ذكر الله فالذي عنده ابتهالات ودعوات لله عز وجل وتبرع واستكانة وخشوع وخشية وكثرة أذكار هو الذي يسأل عندهم ولو كان جاهل مجهال جاهل وصاب أن قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أن المراد بالذكر هو القرآن لقد أنزلنا إليكم, إليكم كتابا فيه ذكركم وأنزلنا إليك الذكرى فالمراد بأهل الذكر هنا هم أهل القرآن العالمين بأحكامه العاملين بمراده ومما يؤيد هذا أن سؤال العبد الصالح العبد الصالح الجاهل أن فيه ضررا على الناس وقد يقنط الناس من رحمة الله عز وجل مثل قصة الذي قتل تسعة وتسعين نفسها من بني إسرائيل قتل تسعة وتسعين نفسا ثم ذهب إلى عابد عابد جاهل قال له هل من توبة؟ قال لا ليس لك توبة فكمل به المئة فذهب إلى عالم فسأله هل له توبة؟ فقال ومن يحول بينك وبين التوبة لكن اخرج إلى قرية كذا فاعبد الله عز وجل بها فإن بها أناس صالحين فمات في الطريق فجعله الله عز وجل من عباده المرحومين مع أنه قتل مئة نفس لكن ببركة سؤال العالم وتضرر قبل ذلك بسبب سؤال العابد الجاهل ومن مفاهيم الناس الخاطئة عند كفارة اليمين الابتداء بالصيام مباشرة فصيام ثلاثة أيام وقبلها فكفارته إطعام عشرة مساكين فمن كان عليه كفارة يمين فالذي يجب عليه والصواب في حقه أنه يبدأ بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ومن ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فالذي يجب على من تقام صلاة الفريضة وهو يصلي النافلة إما أن يتمها خفيفة أو أن يقطعها لأن الواجب هو الفرض والنافلة سنة ويقدم الفرض على النفل أو أن يكملها ركعة واحدة هذه ثلاثة اقوال لاهل العلم وفي قول رابع أنه يكملها يستمر حتى لو اقيمت الصلاة وكبر الإمام وركع والثلاثة الأولى هي الصحيحة بعض الناس إذا أراد أن يقطع الصلاة يسلم وهو واقف مثلا لو كبر وقرأ الفاتحة ثم وقيمة الصلاة وأراد أن يقطع الصلاة يسلم سلام الطبيعي كأنه انتهى من الصلاة وهذا فعل خطأ ليس بصحيح لأن السلام لا يكون إلا بعد نهاية الصلاة يكون عن وقوف مثل صلاة الجنازة أو عن جلوسه والأصل ولا يكون إلا بعد نهاية الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ولا يتحلل الإنسان من الصلاة إلا بعد كمالها ليؤجر عليها ومن ذلك ما يقع في صلاة الجمعة إذا دخل بعض الناس إلى الجامع وقت اذان الجمعة الثاني فبعضهم ينتظر ليردد الأذان فينتظر ويستمع ويعمل بالسنة وقد ينشغل بداية الخطبة ينشغل عن سماع الخطبة وبعضهم قد يجلس مباشرة ثم يقوم بين الخطبتين ليصلي وكلا طرفي قصد الأمور ذميموا وصاب أنه إذا دخل لصلاة الجمعة يبدأ بالركعتين مباشرة وأذكركم في خطب قادمة بإذن الله عز وجل تجدون من يعمل هذا الأمر مع كثرة التنبيه فقد نبهت عليه في جامع سابق أكثر من مرة وأفاجأ أن بعض الناس إذا دخل يوم الجمعة ينتظر واقفاً يردد الأذان يعمل بسنة قد يكون لم يردد الأذان قبل ذلك في طيلة الأسبوع لا يردد لكن يردد إذا دخل الجمعة هذا عمل طيب لو كان قد دخل قبل الأذان وجلس وردد فمن دخل فليصلي وأما تردد الأذان فهو سنة <تصفيق> وسماع الخطبة واجب فالواجب يقدم على السنة البعض من المسلمين إذا دخل لصلاة الفجر يريد ان يصلي ركعتي الفجر القبلية وهي سنة راتبة بعضهم يصلي ركعتين تحيه المسجد ثم يقوم فيصلي ركعتين راتبة الفجر وهذا عمل ليس لصحيح والصواب يكتفي بركعتين وتحية المسجد تدخل تبعا في ركعتي الفجر القبلية ومن ذلك ما يدل على همية هذا الموضوع أن الإنسان قد يشق على نفسه قد يشق على نفسه بسبب تصوره الخاطئ فيعمل بسنة يظن أنها واجبة ويشدد على نفسه وعلى الناس قد يكون من ائمه المساجد أو من المرشدين في حملات الحج أو نحو ذلك يتمسك بسنة ويشدد على الناس فيها كأنها واجب أو يشق الإنسان على نفسه فمن ذلك أن الأجر على قدر المشقة هذه قاعدة صحيحة علمية وفقية وعمل بها العلماء لكن الفهم الصحيح لهذه القاعدة أن الأجر على قدر المشقة الحاصلة تبعا فإذا تقصد الإنسان للمشقة وذهب إليها يزاحم في الحج مثلا أو يصوم وينام في الحر أو يذهب إلى مكة ماشيا من بلد بعيد وهو لا يستطيع فيعمل بالمشقة بنفسه هو الذي يتقصد المشقة هذا خطأ لم يقل به أحد من اهل العلم فالاجر على قدر المشقة التي تحصل بسبب التعب فلو أن الإنسان صام لله عز وجل نفلا ثم أغمي عليه بسبب التعب هذا أكثر أجرا إذا تحمل وصبر أكثر أجرا ممن صام ولم يشق عليه إذا حصل له تبعا أما ان يصوم و يجلس في الشمس فإن الله عن تعذيب هذا لنفسه لغني هذه نماذج متفرقة والحديث بقيه للكلام اتصال بارك الله لي ولكم في القرآن وأنا فعّني وإياكم بما فيه من الحكمة والبيان وصلى الله على النبي محمد الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي الأمين ما بعد لقد قامت أيدي خبيثة نجسة غير متوضئة نسأل الله ان يقطعها وان يسلط عليها جند الأرض والسماء أيدي خبيثة نجسه قامت بإحراق المسجد المجاور لهذا المسجد وهو في شمال الحي في الأسبوع قبل الماضي وفي الأسبوع الماضي يوم السبت أو الأحد هذه الايدي أو غيرها يسأل الله يعاقبهم أن يسلط عليهم الأمراض وأن يمكن الدولة من رقابهم قاموا بمحاولة إحراق لهذا المسجد حيث جمعوا بعض الموقدات واجتمعوا عند المكتبة, المكتبة المسجد ومن خرج ينظر إليها إن شاء فالحمد لله أنه لم يتم هذا الأمر أطفأها الله فيه بدايات إحراق والله اعلم أنه فيه رابط بين الأمرين وبين الموضوعين وإن هذا الاقدام على الإجرام لا يكفي فيه الا العقوبه البالغة الرادعة قال الله عز وجل ومن أظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها فالذي يسعى لخراب بيوت الله عز وجل بالقول أو بالفعل أو بالأذى أو بالقد أو بالضرر للمصلين فإن الله عز وجل توعده بالعقوبة يعني لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله وبالمقابل فإن الله عز وجل بين أن الذين يعمرون مساجد الله أنهم هم المؤمنون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال الله سبحانه إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وينفوا من الأرض إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله وهذه الآية جعلها اهل العلم في من خرج على جماعة المسلمين وبدأ يقطع الطريق يتعرض للمسافرين وينهب ما معهم على تفاصيل فقهية عند للعلم العلم أيهم أعظم؟ بيوت الله عز وجل أو سرقه مئة ريال من المسافرين فبلا شك أن هذه الآية من أول ما يدخل فيها في محاربة الله ورسوله الاعتداء على بيوت الله عز وجل وقد يتصور الاعتداء على بيوت الله سبحانه من يهود أو نصارى أو مجوس أو هندوس أو سيخ لكن لا أتصور أن مسلما يعادي بيت الله عز وجل وهذه أشد من محاربة المؤمنين ما الذي جنى عليهم المسجد بيت الله عز وجل هل فيه ضرر على أحد هل تعد على أحد هل فيه غابة للناس ولا يغتاظ من بيوت الله عز وجل إلا من من كان في قلبه حقد على دين الله بل من كان في قلبه كره لله سبحانه وكره لدين الله وبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم فالواجب علينا أيها المسلمون أن ندعو الله عز وجل ان يسلط عليهم وأن نبتهل إلى الله بالدعاء وأن يفضحهم على رؤوس الخلائق وأن يرينا بهم عجائب قدرته وأن يشفي صدور المؤمنين من أهل هذا الحي ومن تالم لهذا الأمر أن يشفي قلوبنا منهم والواجب علينا التعاون والتكافل والتكاتف مع رجال الأمن وفقهم الله والبلاغ عن كل أمر غريب مريب في الحي وأن يكون كل منا لبنه صالحة لبناء المجتمع وحفظ الأمن ورجال الأمن وفقهم الله ما قصروا سابقا ولا الآن سواء في حفظ أعراض الناس أو أموالهم أو مساجدهم ويشهد لهم ولا نملك لهم إلا الدعاء بأن يوفقهم الله عز وجل وأن يبارك لهم في أموالهم وأن يحفظ عليهم أعراضهم وإيمانهم وأمنهم وعلينا أيها المسلمون أن نحافظ على بيوت الله عز وجل من كل أذى ومن كل قذى. وهذا يدل على قوة الإيمان وتعظيم الله سبحانه ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فمن اعظم شعائر الله على الأرض المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الاقصى والمشاعر المقدسه وبيوت الله سبحانه اللهم عافنا واعف عنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم من ارادنا في انفسنا وديننا واعراضنا ومساجدنا بسوء إن اللهم فسلط عليه اللهم فسلط عليه اللهم اقتله بسلاحه اللهم اجعله عبره لغيره اللهم اكفناه بما شئت اللهم اكفناه بما شئت اللهم مكن الدوله من رقابهم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد فوقاه الله وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده لا اله الا انت سبحانك اننا كنا من الظالمين فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين اللهم لا نهلك وانت رجاؤنا اللهم احفظ علينا امننا وديننا واعراضنا واموالنا وانفسنا اللهم اكفنا شر الاشرار وكيد الفجار واعدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا واهدنا سبل السلام واجعلنا هداه مهتدين اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا بسم الله علينا بسم الله على أنفسنا وعلى أهلنا وعلى أموالنا وعلى أعراضنا اللهم وفق لي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى يا رب العالمين اللهم اطل عمره اللهم اطل عمره وأحسن عمله اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدلوه عليه يا رب العالمين اللهم إن نسلك خير الدنيا والآخرة اللهم إننا نعوذ بك من الآفات ومن الأمراض والزلازل والبراكين والطواعين ونعوذ بك من كل شر ومن كل ذي شر أن اخذ بناصيته يا رب العالمين سبحان ربك رب العز من ملك من اهتدى بهدي رب العباد هدي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين